أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما دقيقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا اياتي ثمنا قليلا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 أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أ فلا تعقرون، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين ظنن أنهم